الحسن المأذون لو أجر النفي قيل وفعل ما سوى المكلف فغير منهي والقبيح المنهي ولو عموما كقسم الكره وعدد واسطه عبد الملك وفي المباح ذا وتاليه سلك عقد هذه المسألة رحم الله تعالى ببيان ما يتعلق بالحسن والقبيح مما سياتي بيانه قال رحمه الله مساله مساله اي هذه مساله هنيدي نكونها مساله خبرا لمبتدا محذوف خبرا لمبتدا محذوف ويصح ان يكون مساله مبتدا خبره محذوف مساله هذا محلها هذا مكانها او مساله خذ مساله هنيدي نوقف عليه بالسكون قالوا مسألة مفعول به لفعل محذوف مسألة مفعل من من السؤال مساله مفعلة من من السؤال والسؤال ما يسأله الإنسان يقال سأله الشيء وسأله عن الشيء ساله الشيء تعدى بنفسه وسأله عن الشيء تعدى بعند سؤالا مسألة سؤالا ومسالهتا السؤال مصدر والمسألة كذلك ما وقوله تعالى سال سائل بعذاب واقع أي عن عذاب واقع سال سائل سائل هذا فاعل لسال وهنا نعلم أن الصحيح عند البيانيين ان الجهل ليس من اغراض حذف الفاعل لانه يمكن ان يشتق اسم فاعل من الفعل فيقال السرق سارقون وزنى الزانين حينئذ لا يلزم ان يقال اذا جهل الفاعل ان يقال سرق المتاع سرق المتاع قد يحذف الفاعل للجهل به لكن هذا ليس بغرض لماذا لانه يمكن أن يقال سرق سارق فذلك فياتي بسارق وهو اسم فاعل نعم لم نستفيد معرفه من هو السالق لكن المراد هنا أن ان الجهل ليس غرضا للمتكلم لي أن يحذف الفاعل فياتي بماذا بنائب الفاعل واذا كان كذلك وقد جاء في في القرآن هنيد صار هو المعتمد صار هو هو المعتمد سائل فعل ماضي وسائل هذا فاعل بعذاب واقع اي عن عذاب واقع قال الاخفش يقال خرجنا نسال عن فلان وبفلان كانه جوز الوجهين اما أن يكون الباء على على على بابه واصله اما يكون بمعنى عن وقد تخفف همزته فيقال سال يسال سال يسال والامر منه سل والامر من سال اسال وكذلك وجاء في القران سل بني اسرائيل واسال من ارسلنا هنيد سال يا سال بتخفيف الهمزه وقرئ به والامر منه سل وكذلك يقال سال يسال يس الو تحذف حرف المضارعه والسين هذه ساكنه حين تقول اسال وقين على على الاصل قين سال, سأل, سأل, سأل اذا لا نحتاج الى همزه الوصل سكننا الاخير فالتقى ساكنا صحيح سالا يسال نعم باعتبار الاصلي باعتباري الأصلي. وإذا كان قريا بهما حينئذ نعتمد ان هذا هو هو الاصل هو هو الاصل قاعده عند النحاة المتاخرين كابن هشام وابن مالك رحمهم رحمه الله تعالى أن ما قريا به وصحت القراءه فهو حجه بمعنى انه تثبت به لغه العرب ويكون قاعدة ولا يصح ان يقال بانه شاذ يعني مخالف لصحيح كلام العرب وانما كل ما جاء في القرآن فهو دائر بين أمرين لا ثالث لهما اما فصيح وافصح فصيح وافصح لا اشك أن يقال فصيح وافصح في القرآن كما يقال في صحيح البخاري اصح وصحيح وكذلك ما يتعلق بالقواعد لو وجد في القرآن وان يقول هذا شاذ لكونه خالف قواعد النحات أو يطعن في قراءه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو بطريق الأحات فيقال هذه قراءه شاذ لأن خالفت ما عليه النحاة هذا باطل وإن كان كثير من النحات على, على هذا بمعنى انهم قد يقدحون في قراءه ما لكونها خالفت ما عليه جمهور البصريين مثلا أو ما عليه عامة البصريين نقل المصريون وغيرهم ليسوا هم الميزان حتى في هذا الباب ما جاء القران نزل بلسان عربي مبين وتحدى به العرابه صحيح اذا يبقى هو ماذا يبقى هو القاعدة القاعده وهو وهو الميزان اذا مساله اي هذه مساله في بيان صفه الفعل الذي هو متعلق حكم وانه ينقسم الى قسمين لحسن وقبيح سبق الحديث عن التحسين والتقبيح وهنا يبحث في الحسن والقبيح ما الفرق بينهما الفرق بينهما ان التحسين والتقبيح هذا تقسيم للحكم بذاته يعني تنويع للحكم كما نقول الحكم ايجاب وندب قالوا كذلك باعتبار آخر على الخلاف السابق تحسين وتقبيح والحكم هذا له متعلق وهو فعل المكلف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف عين اذا فعل المكلف هو الذي يوصى بكونه حسنا او قبيحا اذا التحسين والتقبيح هذا تقسيم للحكم بذاته فالحكم بذاته ينقسم إلى تحسين وتقبيح متعلق الحكم ما هو فعل المكلف حينئذ ينقسم بهذا الاعتبار إلى حسن وقبيح اذا فرق بين اللفظين وبين محل اللفظين فانتبه لا يرتبس عليك لا تظن أن المسألة المساله به بهذين الاعتبارين فاو باعتبار واحد وانما الفرق بينهما بهذين الاعتبارين أن التحسين والتقبيح وصفان للحكم بذاته والحسن والقبيح وصفان للفعل ما العلاقة بين الحكم والفعل نقول الفعل متعلق الحكم واضح هذا اذا مساله في بيان صفه الفعل ليس الحديث عن الحكم وإنما الكلام فيماذا في, في صفه او بيان صفه الفعل الذي هو متعلق الحكم لاننا عرفنا أن مطلق الحكم الإجاب الندب الى اخره هذا متعلق يتعلق بماذا بفعل المكلف ولذلك نقول الحكم هو ماذا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اذا الخطاب متعلق اين المتعلق عندنا متعلق ومتعلق المتعلق هو الخطاب والمتعلق به فعل المكلف اذا فرق بين المتعلق وبين المتعلق التحسين والتقبيح وصفان للمتعلق الحسن والقبيح وصفان للمتعلق به اذا فرق بين الأمرين في بيان صبته الفعل الذي هو متعلق الحكم وقل من نبه في هذا الموضع على هذه الفائدة وذكرها صاحب الابهاج كذلك غيره لكن قليل من ينبه على الفرق بين المسالتين لانها تذكر اولا ثم تذكر مرة ثانيه ولعل قارئا هكذا بداهتني قلت مرة معنا هذه المساله لماذا يعيدها قل لا فرق بين بين مسالتين وان كان بينهما تشابه كان بينهما مشابه ومقاربه اذا مسألة في بيان صبته الفعل الذي هو متعلق الحكم وانه ينقسم إلى حسن وقبيح ثم يريد ان يعرف لنا ما هو الحسن قسم وعرف قسم الفعل اصبته الفعل الى حسن ثم ما هو الحسن لا بد من تعريفه وقبيح ثم ما هو القبيح لا بد من من تعريفه وان كان الاولى ذكر هذه المسألة مع تلك يعني أن يقتريناه لان ما دام ذكر التحسين ويتعلق به ماذا الفعل أو هو متعلق بالفعل الذي هو حسن والتقبيح هذا متعلق تعلق بالفعل الذي هو قبيح اذا الاولى ان يجمع بينهما في في محل واحد وان كانا مسالتين وليست مسألة واحدة قال الناظم الحسن الماذون لو اجر في اراد ان يعرف لان الحسن قدمه لشرفه ولذلك دائما يقدم فيقال الحسن والقبيح هو مر معنى التنبيه إلى أن في الشرع الحسن والسيء حسنات وسيئات هذا الذي جاء فيه في الشرع وإنما الصالح الفقهاء على لم الصالح عليه وكذلك أهل الوصول لكن ما يتعلق بالشرع انما جاء الحسنات و والسيء فالحسن يقابله السيء قابلوه السيء هناك آخر قال الحسن المأذون لو اجرن في الحسن إذا اردنا تعريفه في صلاحي الاصوليين الماذون المأذون هذا صفة لموصوف محذوف وعرفنا أن الحسن يتعلق بماذا بفعل مكلف اذا نقدر ماذا الحسن فعل المكلف فعله المكلف عرفنا المراد فعل مكلف فيما سبع فيشمل القولة والنيه والفعل والترك على الصحيح والترك فعل في صحيح المذهب والمكلف عرفنا المراد بالمكلف وشروط التكليف نحو ذلك الحسن فعل المكلف المأذون بالرفع الحسن المأذون الحسن فعل المكلف المأذون فيه هكذا يعبر بعضهم والاحسن أن يقال الماذون له فيه الماذون له يعني المكلف فيه في الفعل نفسه فرق بينهما فان كان من باب الاختصار يقال الماذون فيه وهذا لا اشكال انه صحيح لكن من اجل تتميم العباره يقال الماذون له اي للمكلف فيه لانه اذن لمن للمكلف اذن في ماذا في الفعل نفسه ففيه فيه الضمير يعود الى إلى الفعل وله الضمير يعود إلى المكلف فيؤذن للمكلف في الفعل ذاته قولا وعملا الى اخره والماذون هذا اسم مفعول اذن يقال أذنت له في كذا أذنت له في اذن له في الشيء بالكسر أذن على وزن فعل كاسن اذن هل هو هو الماضي قالوا اذنت له في كذا اذنت له في كذا اطلقت له فعله اطلقت له فعله اين نكون ضد, ضد المنع اطلقت له فعله والاسم الاذن ويكون الامر اذنا يعني إذا امر بالشيء يستلزم ماذا يستلزم الاذن وليس كل ما أذن فيه فهو مأمور به كذلك الجواز لفظ الجواز أعم من الإيجاب والندب والإباحة جائز لو قيل هذا الفعل جائز الطبع إذا كان ثم عرف يحمل الجائز على ما هو مباح لكن إذا قيل اللفظ من حيث هو المراد بلفظ جائز وجاز أنه لم يمنع منه ليس بممنوع منه وإذا لم يمنع منه فيحتمل ان يكون ماذا مامورا به اما على جهه الايجاب واما على جهه الاستحباب وإما, أن وإما أنه أذن له في الفعل على جهه السواء الذي هو المباح فيدخل عينيد تحت الجواز الواجب والمندوب والمباح وان شئت قل الايجاب والندب والمباح لا اشكان ايندي نقول الجواز أعم اذا هل كل ما أمر به الشارع فقد أجازه نعم هل كل ما أجازه الشارع فقد أمر به لا اذا فرق بين بين اللفظين اذا الاذن هذا اشبه ما يكون به أنه مرادف للجواز بهذا المعنى الجواز قد يطلق عند بعض اهل الاصول استعمال الفقهاء فيما يختص به المباح مستوي الطرفين وقد يطلق عند بعض اهل الاصول علامه اعم من الواجب والمندوب اذا يكون الأمر اذنا لا اشكال فيه وكذا الاراده نحو قولهم باذن الله يعني باراده الله كذلك وما هم بضارين به من احد الا باذن الله يعني باراده الله ومشيئته واذنت للعبد في التجارة فهو ماذون له والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا فيقولون العبد المأذون دون له أو فيه يحذفون الصلة من باب ماذا من باب العلم به اذا علم الشيء من الجار المجرور أو الظرف حينئذ جاز جاز حذفهما فيقولون العبد المأذون كما قالوا محجور بحذف الصلة والاصل محجور عليه لفهم المعنى الفهم عنيد للمعنى المراد ظاهر من من اللفظ ويقال استأذنته في كذا طلبت إذنه ساذنته في كذا طلبت إذنه فأذن لي فيه يعني اطلق لي فعله هكذا قال في المصباح المنير اذا المأذون له فيه حينئذ دخل ماذا دخل الواجب والندب والمباح لذلك ما هو الحسن الحسن المأذون فيه فدخل فيه الواجب والندب والمباح قال الحسن المأذون الحسن قلنا فعل المكلف المأذون نعت لمنعوت محذوف دل عليه أن البحث هنا في صفة فعل المكلف فنقدر حينئذ لفظا فعل المكلف. فنقول الحسن الماذون ما هو الماذون فيه وله فيه هو فعل المكلف فقد اذن او اذن الشارع للمكلف ان يفعله شرعا كالواجب والمندوب قال ولو لو النفي اراد ان يؤكد على أن المباح داخل في الماذون ولولا ياتي لفظ لو اجر النفي وأريد به المعنى الذي ذكرته لكم في الإذن دخل المباح دون قيد دخل المباح في اللفظ دون دون قيد لكن من باب التنسيص لأن المساله فيها خلاف لأن بعضهم لا يدخل المباح أراد التاكيد فقال الله اجرن نفي حينئذ نكون الحسن هنا باعتبار ماذا باعتبار الشرع لان كون الواجب حسنا وكون المندوب حسنا من الذي حكم بحسنه شاء لأن نبحث ماذا في الحسن باعتبار صفتي فعل المكلف فإذا أمر الشارع العبد بأمر دل على أنه حسن واذا نهاه عن شيء دل على أنه قبيح كل ما أمر به الشارع سواء كان ايجابا أو ندبا فهو فهو حسن ولذلك اجمعوا بالتفاق ان الواجب حسن وأن المندوب حسن لا خلاف في وصف هذين الفعلين بماذا بالحسن وانما الخلاف وقع فيما عد ذلك وهو فعل المكفعل غير المكلف كما سياتي وكذلك المباح هل يوصف بكونه حسنا او لا اما الواجب والمندوب هذا لكون الشارع امر بهما ولا يأمر إلا بما فيه مصلحه خالصة أو راجحه هذا مجمع عليه بين هذا علمي ان الشارع لا يأمر الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم لا يأمران إلا بما هو مصلحة بما فيه مصلحه خالصه من كل وجه لا تشوبها مفسده البتة أو بمصلحه فيها مفسدة لكن المصلحه راجحه على المفسدة وحينئذ انحصر ذلك في الواجب والمندوب قال المأذون فيه له فيه شرعا لأن البحث هنا فيه في الشرعيه كالواجب والمندوب بل ولو اجر النفي نفي الأجر ولو اجر النفي ولو كان الاجر منفيا وانما ينفى الأجر والثواب عن المباح بمعنى أن الشارع لم يرتب لذاته لم يرتب على المباح لذاته اجرا وثوابا وإنما الثواب فيه طرفان لا ثواب ولا ولا عقاب ولذلك قال ولو اذرن في الحسن الماذون لو اذرن في فدخل حينئذ المباح للإذن فيه أذن فيه الشارع فالحسن على هذا فعل المكلف المأذون فيه شرعا سواء أثيب عليه أم لا سواء أثيب عليه املا سواء أثيب عليه املا هذا أدخلناه في الحد والتعريف لقوله لو أجر النفي وإلا تعبير صاحب الاصلي الحسن المأذون فيه فقط ونكتفي بهذا ودخل معنا ماذا المباح لكن أراد التأكيد لانه سيذكر قولا آخر فيما يتعلق بالمباح انه ليس بحسن ولا ولا قبيح لم يذكره صاحب الاصلي فاحتاج السيوطي حينئذ أن ينبه على على ذلك اذا فالحسن على هذا فعل المكلف المأذون نعت للفعل فعل المكلف المأذون فيه شرعا سواء اصيب عليه كالواجب والمندوب أم لا كالمباح حينئذ دخل المباح في الحسن على هذا الحد فيشمل الواجب والمندوب ولا خلاف فيهما وكذلك المباح قال الزركشي وغيره كصاحب الافهاج وهو الصحيح للإذن فيه فلا يختص حينئذ الحسن الواجب والمندوب لا يختص بالواجب والمندوب حينئذ لما أذن الشارع في فعلي في فعل المباح جوز له الفعل والتقدون ترجيح بين الفعل وهو الترجيح حينئذ اذن له فيه فدخل فيه في الحد والسدل له بقوله تعالى ولنلجزينهم أجرهم باحسن ما كانوا يعملون ولنلجزينهم أجرهم هذا في الاخره باحسن ما كانوا يعملون ووجهه هذا الوجه ذكره الزركشي والتشنيف وكذلك ذكره صيوط في شرحه ووجه الاستدلال أن احسن افعل تفضيل افعل تفضيل او افعل تفضيل وشرطه أن يضاف إلى بعضه كذلك أحسن القوم لم يخرج منهم هو بعضه يعني القوم منهم من هو أحسن اذا هو بعض القوم فالذي أطلق عليه أحسن القوم هو بعض القوم وليس خارجا عنه فاذا قال باحسن احسن ماذا أحسن الاعمال هنا اذا منه أحسن ومنه حسن لا شك أن الواجب أحسن من المندوب والمندوب لما ذكره مع غيره وهو من اعمال من أطلق عليهم أحسن دل على أن المندوب أحسن من المباح وإذا قيل المندوب أحسن من المباح دل على أن المباح فيه حسن كذلك إذا قلنا زيد أعلم من عمرو اليس أفعل التفضيل تدل على الاشتراك اذا كل منهما متصف بصفه العلم اذا الواجب أحسن من المندوب لا اشكاله في كل منهما حسن وزياده الواجب على المندوب واضحه من جهه الشرع ولا خلاف فيه ناتي إلى الثالث فنقول المندوب احسن من المباح صحيح اذا كل منهما حسن اذا المباح داخل في حيز الحسن هذا وجه الاستدلال وهو واضح بي فاذا قيل المندوب احسن من المباح دل بصيغه أفعل على أن المباح فيه حسن ويوصى بكونه حسنا إلا أن المندوب اكثر لدلاله صيغه التفضيل على على ذلك فجاء الترتيب من قول ماذا ولنجزي انهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون يعني بأحسن اعمالهم ولا شك ان هذا الترتيب اما واجب اما مندوب واما مباح فهي داخله في اعمالهم فدل على انها متفاضلة في ماذا الحسن فبعضها أحسن من, من بعض واقلها الذي هو مباح يصدق عليه أنه حسن يصدق عليه انه انه حسن قالوا شرطه ان يضاف إلى بعضه فالتقدير ولنجزينهم بأحسن اعمالهم يعني الذي يصدر عنهم من عمل وهذا لا شك أنه اما واجب اما مندوب واما مباح هذا الذي وقع عليه الاجر والمباح الأجر لا يقع على ذاته وانما على ما ينوي به واعمالهم التي يتعلق بها الحسن والحسن اما واجبه أو مندوبه فالواجب أحسن قطعا يعني من المندوب والمندوب أحسن من المباح لأنه لا ثواب في المباح فلزم أن يكون حسنا يعني المباح يكون حسنا هكذا قرره الزركشي في تشنيف المسامع وان كان لم يذكر اهل الأصول دليلا من الكتاب والسنه لأن بحثهم انما هو على الديله العقلية لكن استطاع واتى بي بهذا الدليل وأما فعل غير المكلف هل يوصف بكونه حسنا او لا غير المكلف المراد به هنا الصبي والساي والنائم والى اخره والبهيمه ادخل البهيمه هنا في هذا المقام هل توصف افعال ما ذكر بالحسن ام لا صبي اذا فعل في هو غير مكلف الان عرفنا ان الواجب والمندوب والمباح انها احكام شرعيه المباح مر معنا انه حكم شرعي وان لم يكن حكما ها المباح حكم شرعي ولذلك اجمع العلم على ان من انكر اباحه الماء البارد فهو كافر مرتد لماذا لانه انكر حكما شرعيا صحيح لانه لو قيل لك لو انكر اباحه الماء البارد أو الخبز أو نحو ذلك مما علم بالاضطرار من دين الاسلام انه مباح لماذا كفر كيف كفرته على اي وجه تقول لانه أنكر حكم شرعيا كيف انكر حكم شرعيا وهو مباح قل لان الاباحه حكم شرعي حكم شرعي ومن هنا جاء وجه تكفير انتبه اذا قال واما فعل غير المكلف ففيه خلاف مرتب على الخلاف في المباح فمن نفى عن الاباحه وصف الحسن فغير المكلف من باب اولى واحرى صحيح لو كان فعلك انت ايها المكلف قلنا الحسن فعل المكلف اذا فعل غير المكلف خرج هذا احتياط عن عن غير المكلف غير المكلف إذا قيل بأنه في الاصل لا يخاطب بالايجابي ولا بالندب وكذلك افعاله في الاصل ليست واقعة على كونها مباحه الا ما يتعلق بفعل الصبي يعني المجنون فعله لا يسبقونه مباحا واما الصبي فهذا يتعلق به حكم الشرع وان لم يكن مكلفا ولذلك سياتي كلام المرداوي ان بعضه حسن وبعضه قبيح كما كما سيأتي حينئذ فعل غير المكلف هل يوصب بالحسن او لا هذا مرتب على الخلاف في الاباحه فاذا نفينا الحسن عن المباح من فعل المكلف فغير المكلف من باب اولى واحرا ومن أثبته حينئذ لا يلزمه أن يثبته في غير فعل المكلف فمن نفى ومنع وصف المباح بالحسن لازمه أن يمنع وصف فعل غير المكلف بالحسن من باب أولى ومن اثبت الحسن في المباح لا يلزمه أن ينفي فعل ما سوى المكلف اذا فرق بين التلازمين قال هنا واما فعل غير المكلف فيه خلاف مرتب عن خلافه في المباح قال الناظم قيل وفعل ما سوى المكلف وقيل قيلا يعني قال بعضهم وكانه اراد تضعيفه قيل ومن الحسن أي مما يدخل فيه فعل ما سوى المكلف فعل ما سوى الذي سوى المكلف يعني غير المكلف في الاصل ايه فعل غير المكلف فاتى بسوى بدلا عن عن غير وهي بمعنى ها فعل ما سوى المكلف كصبي فعل الصبي هو غير مكلف هل يوصى بالحسن او لا مساله خلافيه كذلك الساهي والنائم والغاف والبهيمه ونحوها ونحوها هل توصف افعال اعمال هؤلاء بالحسن قال قيل وفعله ما سوى المكلف يوصف بالحسن يوصف بالحسن فكل من كان غير مكلف فعل, فعل فعلا وقال قولا فحينئذ يكون داخلا في الحسن لماذا لانه ماذون فيه داخل في في الاول اذا الحسن المأذون الحسن فعل المكلف غير المكلف المأذون فيه فدخل فيه الواجب والندب والمباح مطلقا سواء كان من المكلف أو من غير المكلف ولذلك لو صلى الصبي وصحت صلاته فقد فعل ما هو حسن كذلك فقد فعل ما هو ما هو حسن قال فعل هذا القول فالحسن غير المنهي يعني بدلا من ان نعبر بالماذون نقول غير المنهي يعني عنه وغير المنهي عاد يدخل فيه ماذا هنا عبرنا بمنهي غير منه متقابلا منهي عنه غير منهي غير المنهي يدخل فيه ماذا الواجب والندب والمباح سواء كان ممن مكلف او غير مكلف ما أنه لم ينهى عنه بمعنى أنه ماذا لم يتعلق به خطاب باعتبار الامر وغيره فاذا كان كذلك حينئذ غير المنهي يصدق على الواجب والمندوب والمباح سواء كان من مكلف وغير مكلف قال فعل هذا القول فالحسن غير منهي غير منهي عنهم لكن في عبارة الناظم قال فغير المنهي والقبيح ايسكان ليا غير منهي غير منهي هذا العصر عندما سكنه لي ضرورة النظم فغير منهي عنه باسكان الياء للوزن خبر لمحذوف كما قدرنا الحسن غير منهي اذا عرف الحسن بهذا التعريف من اجل ادخال فعل غير المكلف وإن كان بالإمكان أن يدخل في الاول لكن لما عبر بالم باسم المفعول الماذون دل على ان ثم تعلق بي بالاذن عنيد البهيمه والغافل والناسي غير ماذون في فعلي بهذا الاعتبار اخرجه وإلا لو وسعنا العباره وقلنا الماذون بمعنى الذي يفعل ولم يكن مخالفا للشرع ولم ينهى عنه بهذا المعنى صح أن يكون التعريف الأول صادقا على, على الاكل لكن لما عبر باسم المفعول ماذون وهذا لا يصح أن يكون إلا بماذا الا إذا أذنا وإذا اذن حينئذ جاء من جهه الشارع فلم يدخل فيه الساهي والنائم والبهيم ونحو ذلك بهذا الاعتبار ومناقشه اللفظ احتاج الى ان اتي بتعبير اخر والا اللفظ لو عممناه من جهه المعنى الحقيقي والمجازي ولا مانعني قبل المجاز لانه لا محذور هنا ما دام عم فعل المكلف وغير المكلف اذا ليس ثم ما لا يدخل تحت التعريف فلا نحتاج الى الاحتراز فلو استعمل في معناه الحقيقي والمجازي لا لا اشكال فيه اي الحسن ما لم ينه عنه والتصريح بحكايته من زيادة الناظم فغير المنهى هذا ليس من من الاصلي فدخل فيه المباح وفعل غير المكلف والصبي والساهي والنائم والبهيمه وعلى التفسير الأول إذا خصصناه بالماذون فيه من فعل مكلف حين به بفعل المكلف فلا يدخل فيه فعل غير المكلف وإذا لم يدخل في الحد الأول هينئذ صار فعل غير المكلف واسطه فلا يقال فيه حسن ولا قبيح اذا قيل الحسن فعل المكلف فقط المأذون فيه الذي اذن وعلمنا أنه قد اذن له فيه اذا فعل غير المكلف قطعا لا يدخل في القبيح اذا بقي ماذا في منزله بين منزلتين لا حسن ولا ولا قبيح ففعل الصبي لا حسن ولا قبيح فعل المجنون والساهي والنائم لا حسن ولا ولا قبيح اذا لا يوصف بين لا يوصف بالأمرين لا يقال حسن قبيح ولا ينف عنه ونقول عنه كذلك بالنفي لا يوصف لا يوصف بكونه حسنا ولا قبيح فيكون في منزلة بين منزلتين قال وعلى التفسيل الأول يكون فعل غير المكلف واصطته لا حسنا ولا قبيحا إذ لا يتوجه اليه إذن ولا نهي إذا اعتبرنا الإذن بالمعنى الاخص والتصريح بكونه واسطه على هذا التفسير من زيادة الناظم فغير منهي انتهى هنا من تعريف ماذا الحسن اذا ذكر تعريفين الحسن المأذون لو اجر النفي يعني لو كان الاجر منفيا فنص على دخول المباح وان كان داخل في لوض ماذون فيه قيل قال بعضه وفعل ما سوى المكلف كذلك من الحسن وعلى هذا القول نعرف بتعريف آخر غير الاول ماذون فيه وهو غير منهي يعني لم ينه عنه الشارع هنئذ يدخل فيه فعل ما سوى المكلف فعل ما سوى المكلف وعلى الأول لم يدخل ولم يدخل في القبيح اذا ليس بحسن ولا فكان واسطه ومنزله بين حسن والقبيح ثم عرف القبيح فقال والقبيح المنهي يعني ما نهى عنه الشارع سمى ماذا سمى قبيحا واما القبيح فهو فعل المكلف المنهي عنه شرعا اما بالجزم وهو الحرام أو بغيره على الخصوص وهو المكروه أو لا وهو خلاف الاولى وكذلك ال... الاعتبار باعتبار النهي كف اما على وجه الجزم او لا ان كان على وجه الجزم فهو تحريم حرام ان لم يكن فإما ان يكون على وجه الخصوص لا يجلس لا تجلس حتى يصلي ركعتين خاصه اذا او لا يكون وانما يكون مستفادا بماذا بعموم الاوامر للمندوبات يعني قلنا الامر بالشيء يلزم النهي عن ضده إذا كان الأمر ها امر ايجاب كذلك والامر بالشيء يلزم النهي عن ضده نهي خلاف الأولى إذا كان الأمر على جهه الندب صحيح وان هكذا قاعده الامر بالشيء يلزم النهي عن, عن ضده نهي تحريم متى اذا كان الأمر أمر ايجاب ويسلزم النهي عن ضده نهيا نهيا خلاف الاولى فاين اذا كان الامر ماذا امر ندب فامر بي صلاه الضحى مثلا تركها يكون خلاف الاولى هذا المرات لانه لم يرد نهي عن عدم صلاه الضحى إذا جاء النهي بخصوصه سميناه ماذا سميناه مكروها إذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته هذا نهي والاصل في للتحريم هو الظاهر لكن أكثر الفقهاء لانه مكروه عين اذا جاء النص بتخصيص ترك صلاه تحية المسجد يسمى ماذا يسمى مكروها إذا لم يريد عمر امرا هكذا واطلقه بسننه صلاه الفجر مثلا ولم يرد نهي عن تركها اذا صلاة ركعتي الفجر السنه هذه مامور بها تركها خلاف الأولى تركها خلاف الاولى قال المنهي عنه شرعا إما بالجزم وهو الحرام أو بغيره على الخصوص وهو المكروه قال ولو عموما كقسيم الكره قسيم الكره ما هو خلاف العال فاراد ادخاله في في الحدي قال المنهي وسكت يحتمل انه داخل فيه في, في اللوذ على خلاف بينهم قال ولو وهو المكروه بل ولو كان منهيا عنه عموما ولو عموما ولو عموما المراد بعموما هنا ولو كان ها ها ولو كان ماذا المنهي عنه عموما اذا عموما الشعرا خبر كان المحذوف معه اسمها ويحذفونها ويبقىون الخبر وبعد ان ولو كثيرا ها ذا اشتهر ذا الحكم اشتهر عند العرب وعند النحاة كذلك خاتما تمس وان كان الملتمس خاتم. كان الملتمس حذف كان واسما بقي ماذا بقي الخبر وهو خاتمه ولو عموما ولو كان المنهي عنه عموما أي مستفاد من عموم الأمر بالمندوبات من عموم الامر بالمندوبات حينئذ ترك المندوبات يعتبر خلاف الاولى قال ولو كان منهيا عنه عموما اي بعموم النهي المستفاد من اوامر الندب من اوامر فكل أمر بالندب يستلزم النهي عن عن ضده على وجه خلاف الأولى كقسم الكره قسيم الكره لان الكره مراد به الكراهه هنا لأن الكره قسم كذلك داخل تحت ماذا المنهي المنهي هذا مقسوم ينقسم الى ماذا الى حرام والى كراهه والى خلاف الأولى اذا هذه الاقسام باعتبار بعضها ماذا تسمى الحرام الكراها هل هي قسم له أو قسيم له الكراها مع التحريم قسيم وهي قسم للمنهي اذا هي كما الكلمه اسم وفعل وحرف الكلمه هذا اسم مقسوم وكذلك الفعل قسم باعتبار الكلمه قسيم للاسم الاسم هذا قسم من الكلمه قسيم للحرف والفعل اذا باعتبار بعض الاقسام لبعض يسمى قسيما و النظر إلى المقسوم يسمى يسمى قسمه قالك قسيم ولو كان قال ماذا ولو عموما كقسيم الكره قسيمه الذي هو خلاف الاولى فشمل التعريف عيناذنا الحرام والمكروه وخلاف الاولى شمل التعريف على هذا الحرام والمكروه وخلاف الاولى فالحرام قبيح والمكروه قبيح وخلاف الاولى قبيح وعرفنا الخلاف في إثبات خلاف الاولى فيما فيما سبق انه لم يعرف عن عن السلف انما زاده المتأخرون من من الشافعيه بل ائمه الشافعية من من تقدم انكروا هذا التقسيم يعني باعتبار ما ما نقل عن المتاخرين باعتبار المتقدمين قال فشمل التعريف عينئذ الحرام والمكروه وخلاف الاولى الحرام متفق عليه انه قبيح والمكروه وخلاف الاولى فيهما خلاف هل يسمىان قبيحا ام لا كذالك الحسن منه متفق عليه ومنه مختلف فيه ما هو المتفق عليه الواجب المندوب والمختلف فيه المباح وفعل ما سوى المكلف فان كان الصواب والقوي في فعل ما سوى المكلف انه لا حسن ولا قبيح الا ما يأتي من جهات الصبي صح صلاته ويستثنى لا اشكال فيه يبقى الاصل كما هو ويستثنى منه وهنا نقول القبيح منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه المتفق عليه هو الحرام فكل حرام قبيح وامما المكروه فهو مختلف فيه والصواب انه قبيح وخلاف الأولى في الاصل ان احنا نثبتون كما مر معنا في اول الكتاب فاذا لم يثبت في نفسه حينئذ نبقى على على الأصل قال الزركشي في التشهيف وفي اطلاق القبيح على خلاف الاولى النظر في اطلاق القبيح على خلاف الاولى نظر ولم اره لغير المصنف يعني كانه احدثه تاج الدين السبكي وغايه ما عنده اخ اخذه من اطلاقهم القبيح ولذلك من فوائد التشنيع مما لا تجده في غيره أنه ينتقد صاحب الاصل شروحات احيانا ما تجد نقدا والطالب اذا اخذ المتن دون نقد تبقى عنده اشكالات لانه اخذه كأن, كان صاحب الأصل كانه معصوم كل ما قاله حق ولا ينتقد وهذا يسبب خلل عند الطالب لانه اذا راد ان يبحث المسائل حينئذ يبقى الاصل عنده ما هو الذي حفظه فإذا كان أخذه من شيخه أو اخذه من كتاب لا نقد البت من اوله الى اخره لا نقد هذه مشكله قاعده يبقى علمه فيه خلل كذلك لكن اذا اخذه بنقده هذا جيد التسنيف يمتاز أنه ينتقد صاحب الاصل ينتقد صاحب الاصل قد يرد على من ينتقد في بعض المواضع وقد ينتقد هو بنفسه بخلاف بعض من الذي يشرح كانه لا لا يرتضي نقدا لي لغيره ولذلك في ظني انه احسن شرح له وان كان المحلي يعتبر أدق يعني يعلم الطالب دقة النظر ودقه المعاني يحتاج إلى الى الى غوص ولذلك اتعب الشراح بعده وكذلك أتعب المحشين ولذلك بعض المتخصصين الذين يسمون المتخصصين الآن بعضهم يعتذر عن تدريس هذا الكتاب لانه فيه اغلاق يعني يحتاج الى الى ذهن ثاقب كل كلمه ما المراد بها ثم قد تجد من يوافق من يخالف كيف تخرج بينهم الذي ليس عنده ملكه عينين يورد في هذا الكتاب نعم <تصفيق> <تصفيق> قال الزركشي هنا وفي اطلاق القبيح على خلاف الأولى النظر ولم اره لغير المصنف وغاية ما عنده يعني الذي يمكن يستدل به ما هو اخذه من اطلاقهم القبيح أنه المنهي عنه يعني لو اردنا أن نستدل له نقول قالوا كما سيات في كلام الهندي قالوا ماذا قالوا القبيح ما هو المنهي عنه فعمم نظر إلى أن النهي قد يكون على وجه التحريم والكراهه وخلاف الأولى فعمم اللفظ لكن ليس هذا مرادهم مرادهم إذا اطلق المنهي فإنما يختص بالحرام والكراهه هذا الاصرفي فيحمل على الحرام وعلى المكراهه واما خلاف الاولى فيحتاج الى نص لانه مختلف فيه ليس كل أحد يثبته فاذا كان كذلك فإذا أطلق من اطلق من اهل القبيح بانه المنه عنه لا ندخل فيه خلاف الأولى الا به بقرينته ولذلك قال وغايه ما عندهم من دليل ويتمسك به أخذه هذا الحكم هو اطلاق القبيح على المكروه على خلاف الاولى من إطلاقهم القبيح أنه المنهي عنه ليس عنده إلا هذا الدليل ويمكن أن يريد النهي المخصوصة بل هو الاقرب لاطلاقه يعني لا يريدون بهذا الإطلاق وهذا هو المطلق عندهم إذا اطلق المنهي عنه فإنما يراد به المخصوص سواء كان مع الجزم او لا سواء كان مع الجزم اولى فدخل فيه ماذا الحرام والكراهه فحسب بل هو الاقرب لاطلاقهم قال وسياتي في كلامه أن المكروه ليس بقبيح فكيف خلافه او يعني بعضهم قال المكروه ليس بقبيح فاذا نفي القبيح عن المكروه فعن خلاف الاولى من باب أولى واحرى ولا يساعده قول ابن الحاجب تبعا للغزالي وغيره أن المكروه يطلق على خلاف الاولى لانه من قبيل ماذا توسع المنجز يعني لا يساعده قول ابن الحاجب تبع للغزال أن أهل الاصول كلفقهاء قد توسعون فيطلقون المكروه على خلاف الاولى هل يساعده ذلك قال لا لا يساعده لانه لبيان إطلاق حملة الشرع فقط هذا استعمال وعرف الفقهاء وكذلك بعض أهل الوسوط والكلام في حقيقة القبيح قال والظاهر أن المصنف أخذ هذا من كلام الهندي فإنه قال القبيح عندنا ما يكون منهيا عنه هندي هذا شيخ ابن قيب قرى عليه الوصول كتابهم ونعني به شرح هندي ذلك قال القبيح عندنا ما يكون منهيا عنه ونعني به ما يكون تركه أولى وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه ولم ينص على خلاف الأولى وإنما عبر بالقدر المشترك وهو ما تركه أولى حينئذ دخل فيه المحرم والمكروه ولم يعني به خلاف الاولى بالصلاح عند تاج السبكي فإن جعل النهي عنه حقيقه فلا كلام والا فاستعماله فيه بطريق التجوز فيدخل فيه المحرم والمكروه يعني القدر المشترك اما ان يريد به الحقيقة أو المجاز وعلى كل لا يصلح أن يكون استدلالا لابن الحاجب لا استدلالا لتالدين السبكي في كونه يطلق القبيح على خلاف الاولى اذا والقبيح المنهي ولو عموما كقسيم الكرهي قال وعدذ واصطه عبد الملك وعدذا أي المكروه الشامله لخلاف الاولى واصطه بين الحسن والقبيح هذا معنى الوسط الوسط بين الشيئين واسطه بين الحسن والقبيح عبد الملك عبد الملك ابن عبد الله الجويني فقيه الشافع هذا شيخ الغزالي الذي قال فيه دفنتني حيا لما الف المنخول وهو ما يسمى بامام الحراميه وعدد واصطه عبد الملك امام الحرمين فليس المكروه قبيحا ولا حسنا عنده ليس المكروه قبيحا ولا حسنا وخلاف الاولى من باب أولى فإذا نفى وصف الحسن والقبح عن المكروه عين عن خلاف الأولى من باب اولى فليس المكروه قبيحا لانه لا يذم عليه لا يتوجه اليه الذم والقبيح ما يذم عليه اذا المكروه لا يذم عليه فلا يكون قبيحا ولا حسنا لانه لا يسوغ الثناء عليه والحسن ما يسوغ الثناء عليه ولذلك جعل المكروه لكونه لا يثنى عليه فنفعن وصف الحسن ولا يذم فنفعن وصف القبيح والقبيح هو ما يذم والحسن ما يثنى عليه ووقع حينيد المكروه بمنزلة بين المنزلتين والصواب ان المكروه يعتبر من القبيح لأن الله تعالى نها عنه والقبيح ما نهى عنه قال السبكي كبير ولم نرى احد نعتمده خالف الامام في هذا الا اناسا ادركناه فيا ويلك يعني لا تخالف الامام اذا قال امام الحرمين المكروه بين الحسن والقبيح ولم يخالف فهينئذ لا تخالف لا لا تخالف ولم نرى احد نعتمده اما الذي لا يعتمد هذا كثير <تصفيق> ولم نرى احد ان خالف الإمام في هذا إلا اناسا أدركناهم قالوا انه قبيح لانه منهي عنه والنهي أعم من تحريم وتنزيح وكذلك النهي أعم من التحريم والتنزيه فإذا كان القبيح والمنهي عنه فلا يدخل فيه عين اي ماذا المكروه او صوابنا المكروه يعتبر منهيا عنه قالوا هذا تمسكم باطلاق قال الزركشي قلت وينبغي جريان هذا الخلاف في خلاف الاولى واولى بالمنع اولى بالمنع وهو كذلك ونحن كما سبق لا نثبت اصلا ما يسمى بخلاف الاولى فهو خارج عن دائرة الحسن والقبيح وعد ذا وسطه عبد الملك وفي المباحذا وتاليه الذي هو فعل ما سوى المكلف اسلك يعني دخل يعني قيل به قال في المباح ذاء يعني العد واسطه يعني ليس حسنا ولا قبيح هذا زياده على صاحب الاصل لم يذكر صاحب جمع الجوامع بمعنى أن القول بالواسطه بي بين الحسن والقبيح يدخل تحته ثلاثه اشياء الأول المكروه فليس حسنا ولا قبيحا ونسب الى امام الحرمين ثانيا المباح ليس حسنا ولا قبيحا ثالثا فعل ما سوى المكلف ليس حسنا ولا قبيح هذا الذيعناه بهذا الشاطبي قال وفي المباح ذا يعني عده واسطه بين الحسن والقبيح اي ليس حسنا ولا قبيحا اي القول بالواسطه محكي في المباح لماذا قال لانه لا يتوجه اليه مدح ولا ذم فالحسن على هذا ما امر بالثناء عليه والمباح لم يؤمر بالثناء عليه وهذا من زياده الناظم على الاصل وفي المباح ذا العد واسطه وتاليه تالي المباح يعني الذي يتبعه تلا يتلو يعني تابعه سلك سلك الشيء في الشيء فانسلك اي ادخله فيه اي ادخله فيه فدخل وبابه نصرا كذلك سلكناه في قلوب المجرمين سلكناه انه ادخله في قلوب المجرمين قال وفي المباح ذال العد واسطه اي ليس حسنا ولا قبيحا اي القول بالواسطه محكي في المباح إذ لا يتوجه اليه مدح ولا ذم فالحسن على هذا ما امر بالثناء عليه وكما ذكرناه الزيادة النظم على صاحب الاصلي وتاليه يعني وفي تاليه تابعهه الذي يتلوه ويتبعه وهو فعل ما سوى المكلف اذ لا يتوجه إليه مدح ولا ذم سلك كذا سلك اي قيل به قيل قيل به فادخلوه في ماذا في الواسطه بين الحسن والقبيح ويتحصل مما سبق ان الحسن نوعان الاول حسن بالتفاق وهو الواجب والمندوب والثاني فيه خلاف وهو المباح والقبيح نوعان الاول قبيح باتفاق وهو الحرام وثاني فيه خلاف وهو المكره كراهه تنزيه وخلاف اولى وأما فعل غير المكلف فلا يوصف بواحد منهما لا يوصف بواحد منهما قال في التحبيب هذا ما يتعلق ب عباره الناظم رحمه الله تعالى قال في التحبيب ينقسم الفعل الذي هو متعلق الحكم إلى حسن وقبيح عرفنا الفرق بين الحسن والتحسين والقبيح والتقبيح عرفناه ما الفرق التحسين والتقبيح وصفانه للحكم بذاته والحسن والقبيح وصفانه للفعل سنتم اذا متعلق الحكم هو فعل المكلف الحكم ذاته ينقسم الى تحسين وتقبيح وهو الذي مر في اول نظم والمتعلق الحكم الذي هو فعل المكلف له صفه من صفاته كونه حسنا وقبيح فينقسم باعتبار الحسن والقبح إلى حسن وقبيح قال انقسم الفعل الذي هو متعلق الحكم الى حسن وقبيح باعتبار إذن الشارع وعدم اذن هل اذن به أو لا هل أذن به أو لا حينئذ اذا قلنا بما أذن به الشارع هو الحسن صدق الحد الاول والا فيكون داخلا في في القبيح قال لا بالعقل يعني باعتبار الشرع هنا حسن والقبح باعتبار الشرع ما أذن به الشرع وليس باعتبار العقل خلافا للمعتزله الذين جعلوا التحسين والتقبيح مطلقا فيما يترتب عليه من صفه الفعل أو لا جعلوا ماذا ردوه إلى الى العقل فحكم العقل في في ذلك قال لأصحابنا وغير في حد الحسن الشرعي عبارتان اذا عندنا حسن شرعي وهو المراد هنا وعندنا حسن عرفي كذلك ما يتعرف عليه الناس صحيح قد يكون قبيحا ولا يخالف الشرع لكنه قبيح عند من عند الناس اذا عندنا حسن شرعي وعندنا حسن عرفي ولا مانع ان يقال بالحسن العقلي لكن لا يثبت به حكم الشرع اذا الحسن يختلف ولذلك قيد الحسن الشرعي احترازا عن العرف وسياتي تعريف العرف الحسن الشرعي لهم عبارتان فيه احدهما او احداهما احداهما ما أمر الشارع به ما أمر الشارع به إذا عبرنا بهذا التعبير حينئذ نقول ما أمر الشارع به يدخل تحته الواجب والمندوب فحسب خرج المباح خرج المباح فشمل الواجب والمستحب قال ابن حمدان الحسن شرعا ما أمر الشارع به وقال ابن قاضي الجبل إذا أمر الله تعالى بفعل فهو حسن بالتفاق اذا امر بفعل فهو حسن بالتفاق كذلك لأن الشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحه خالصة أو راجحه وهو المراد بالحسن هنا حسنات وسيئات تقابلات قال إذا أمر الله تعالى بفعل فهو حسن بالاتفاق واذا نهى عن فعل فقبيح بالاتفاق لا اشكال فيه هذا راس الذي ينبغي لكن اذا نهى عن شيء فيما يتعلق بالكراهه الاتفاق فيه في نظر لانه في خلاف لان فيه خلاف قال الطوفي وقيل الحسن ما ورد الشرع بتعظيم فاعله والثناء عليه وهذا خاص بالواجب والمندوب لان الشارع لم لم يثني لم يثب ولم يمدح الا فاعل الواجب والمندوب وأما فاعل المباح لم يثني عليه الباري جل وعلا ولم يمدحه بل اذنه بل سكت عنه جوز له الفعل والترك لكن هل اثنى عليه الجواب لا لم يثني عليه ولذلك الثناء انما يكون بماذا بفعل العمل الصالح الذي هو اما واجب وإما واما مندوب والمباح إذا كان وسيلة لواجب أو مندوب صار بهذه الوسيله صار طاعتا الطاعه عم قال وقيل الحسن ما ورد الشرع, الشرع بتعظيم فاعله والثناء عليه والقبيح يقابله قبيح يقابله قال هذا تعريف سني جمهوري يعني منسوب الى ها الى الجمهور <تصفيق> وليس المراد به جمهوريه كذا ديمقراطيه ثم يكذبون الإسلامية تنافي هذا كما لو قال اليهوديه الإسلامية استمعان هي لا يرتميع كذلك لو قال الديمقراطيه الإسلامية لا فرق بينها وبين اليهوديه الإسلامية والنصرانيه الإسلامية تاتي, تأتي. كذلك الديمقراطيه دين تبي هذا التبس حتى على بعض كبار العين الديمقراطيه دين يعني الإسلام دين واليهودية دين والنصرانيه دين وما عند الرافضه الدين وكذلك الديمقراطيه الدين والعلمانيه الدين والليبراليه دين كلها يجب الكفر بها كما تكفر باليهودية والنصرانيه المحرفه التي امرت شرعا باعتقاد أن القرآن ناسخ لما عليه أو لما عنده من التوراه والانجيل كذلك يجب أن تعتقد ان هذه باطل مناصا ولا يقل بأنها بانها تقبل ان تكون محل خلاف وانها مسائل هكذا لا ليست مسائل مبعثره مجمعه لا هي دين هم يعتقدون هذا واذا قيل بأن المسلم تصور هكذا المسلمون يحكمون بما تحكم به فرنسا وبريطانيا إلى اخره يعني دول الكفر ثم يقول هذا كفر الدونه اذا ما يحكم به إلا اليهود والنصارى كفر الدونه كفر ليس بكفر فنكفرهم لا لكونهم يحكمون بما هو كفر وانما نكفرهم لأن الله تعالى لاعتقادهم لي وأما واما كون يحكمون بالتوراة ليس بكفر لماذا لانه عندنا كفر دون كفر ومعلوم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعه وباصولها اذا ما يحكم عندنا بكونه كفرا دون كفر هو كذلك عند اليهود والنصارى هذا باطل اذا قول الجمهور ليس المراد به نسبة إلى الجمهورية انما مراد الجمهور يعني كثره وان كانت الكثره ليست بعلامه على الاصابه كثره ليست بعلامه على الاصاب ولذلك لو تامل من يتامل في القران وجد ان الله تعالى يذم الكثره ويمدح القله فانت كما قال بعض السلف ابحث عن نفسك في اي طائفتين هل انت مع الجمهور الكثراء ام مع القله ان كنت مع كثرهعانك الله لست على هدى صحيح لو كنت انت على مع على يفعلوا الناس الاكثر فانت لست على هدى وإنما انظر في حال القله وصفاتهم عليه تعرف مكانك قال وهو يشمل الواجب المستحب يعني كلامه والمراد بقوله ما ورد الشرع بتعظيم فاعلي والثناء عليه يشمل الواجب والمستحب هذه العباره الاولى وهي ما أمر به الشارع فخرج المباح وفعل ما سوى المكلف فلا يسمى حسنا وقطعا لا يدخل في القبيح إذا أخرجناه من الحسن قاطعا لا لانه ما ذم عليه فاذا كان كذلك حينئذ نقول إذا حددنا وعرفنا الحسن بكون ما أمر به الشارع فاخرجنا المباح وفعل ما سوى المكلف حينئذ قاطعا وبالاتفاق لا يدخل في القبيح فوقع بين منزلتين فلا هو بحسن ولا هو بقبيح العباره الثانية الحسن شرعا ما لم ينهى عنه أو ما لم ينها عنه يعني شرعا فشمل الواجب والمستحب والمباح دخل المباح لان لم ينه عنه ادن لك الشارع فيه وهذا مقابل للتعريف الذي ذكره صاحب النظم قال البيضاوي ما نهى عنه شرعا فقبيح ما نهى عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن والا فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف هذا على كلام البيضاوي ادخل فعل غير مكلف في في الحسن وعنيد لهم تقسيما حسن وقبيح ولا ثالث حسن وقبيح وما ليس بحسن ولا ولا قبيح ولا من القول بالثالث لكن في الجملة وصحاه سلكي الكبير في شرح منهاج البيضاوي الذي هو الابهاج وقال في جمع الجوامع وتبيع البرماوي الحسن المأذون وقال يشمل المباح لارتفاع شانه بالاذن فيه لما اذن فيه الباري حين اذن وصل إلى درجه حسن ثم وان لم يؤمر بالثناء عليه إلا أنه يجوز الثناء عليه فارق بين عبارتين المباح يجوز الثناء عليه لكن لا يجب لا يؤمر بالثناء عليه إنما الذي يؤمر بالثناء عليه هو ما اختص بالواجب والمندوب اذا لجواز الثناء عليه يمكن ادخال الحسن يمكن ادخال المباح في حيز الحسن فندخله في الحسن ولذلك قال يشمل المباح لارتفاع شانه بالإذن فيه لما اذن فيه الشاعر ارتفع ارتفع عن المنهي عنه ثم لجواز الثناء عليه وان لم يؤمر بالثناء عليه لما جاز أن يثن عليه ارتفع عما لا يجوز الثناء عليه فاشباح ناذن الواجب المندوب وإن امر به ثناء عليه قوله والقبيح ما نهى عنه قاله ابن حمدان وغيره فيشمل الحرام وظاهر أنه يشمل المكروه لأن المكروه منهي عنه نهي تنزيه قال وهذا هو الصحيح يعني كون المكروه داخلا في حيز القبيح فيسمى قبيح ولو كذلك لانه منهي عنه حقيقه لا مجاز كما سياتي به في بحثي وكذلك المندوب مأمور به حقيقه لا, لا مجازا وان كان اتفقوا على المندوب على كونه من الحسن واختلفوا في المكروه على كونه من من القبيح والصحيح انه من من القبيح وأما خلاف الأولى فادخله تاج السكي في القبيح وذلك لانه شبيه بالمكروه في كونه منهيا عنه نهيه تنزيه وان كان النهي غير مقصود وذكر قول امام الحرمي المكروه ليس حسنا ولا قبيحا فان القبيح ما يذم عليه أو لا يذم عليه وان حسن ما يسرع الثناء عليه وهذا لا يسرع الثناء عليه قال السبكي الكبير الكلام السابق مر معنا ولم أرى احدا يعتمد قوله خالف إمام الحرمين في مقال إلا اناسا أدركناهم قالوا انه قبيح لانه منهيون عنه والنهي اعم من نهي التحريم والتنزيه ثم زاد قال وعباره البيضاوي بإطلاقها تقتضي ذلك لما أطلق المنهي عنه عنيد تقتضي ماذا ان انه شامل لما نهي عنه على وجه الخصوص أولى لا لكن الاستعمال لا يؤكد ذلك العبارة من حيث اللفظ نعم ممكن ان يقال بأن, بأن خلاف الأولى اولى اذا سلمنا به بأنه داخل في المنهي عنه لماذا لأن المنهي عنه لفظ مطلق سواء شمل أو يدخل فيه ما نهي عنه على وجه الخصوص أو لم يكن على وجه الخصوص لأن خلاف الاولى منهي عنه او لا منهي عنه هو داخل به بهذا الاعتبار قال وعباره البيضاوي باطلاقها تقتضي ذلك وليس اخذ الحكم المذكور من هذا الإطلاق باولى من رد هذا الإطلاق بقول إمام الحرمين يعني كل منهما إطلاقان واختار هذا البرماوي وقال قيل وينبغي على قول الإمام ذلك في المكروه أي خلاف الاولى كذلك بل اولى يعني إذا منع الامام ام يقول الامام كما ذكرنا فيما سبق نحن نحكي إذا اعتبر الايمان نفي الامام نافيا ما يتعلق بالحسن والقبح أو نفي القبيح عن المكروه فنفي عن خلاف الاولى من باب أولى هذا الذي عناه قال أولى بأن ينفى القبح عنه من حيث إن النهي فيه غير مقصود قال وكذا المباح ينبغي أن يكون كذلك فلا يكون حسنا لان الحسن عنده ما يسرع الثناء عليه وهذا لا يسرع الثناء عليه وكذلك لكنه لا يمنع ان يكون جائزا وإلا ولا قبيحا لان القبيح ما يذم عليه وهو لا يذم عليه قال قول المكروه وخلاف الأولى من القبيح فيه نظر وان صرح به تاج السكين وسبق كذلك ذك القول للزركشي ولم اره لغيره إلى آخرها ثم قال المرداوي والحسن والحسن عرفا والحسن عرفا يعني لما عرف لك الحسن شرعا أراد أن يعرف الحسن عرفا اما أنه أراد ما تعارف عليه أهل الأصول أو الفقهاء او ما هو اعم من ذلك او هو اعم من ذلك والحسن عرفا ما لفاعله فعله يعني ما الذي يسوغ أن يفعله الفاعل وبهذا دخل ماذا دخل الواجب والمندوب والمباح ولا اشكاله فيه فعما المباح والقبيح ما ليس لفاعله فعله فدخل فيه الحرام والمكروه وخلاف الاولى كذلك لانه قد لا ينبغي أن يفعله الفاعل كذلك في يكون داخلا في الحدي وقيل الحسن ما يمدح فاعله عرفا والقبيح ما يذم فاعله عرفا وقيل الحسن ما وافق الغرض ولا ولائم الطبع والقبيح ما خالف الغرض والطبع ونافره ومن العرفي يعني المشتهر على لسان أهل العلم العلم حسن والجهل قبيح العلم حسن قبيح قال والأقوال قريبة من بعضها بعضا ثم قال لا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبيح لما جاء اعتباره من جهه الشرع وهو الصبي إذا صحح الشارع صلاته أو عبادته على جهه العموم حينئذ إذا صحت عباده الصبي هل هي حسن او لا هي حسن قطعا لانه يثنى عليه ومما يمدح ومما يحبه الرب ويرضى عنه اذا هو حسن هو داخله وقد يفعل شيئا قبيحا ولذلك يجب على وليه أن يزجره ويمنعه مما هو محرم شرعا وإن كان لو فعله مرفوع عن القلم لكن لا يلزم من ذلك الا يمنع ولذلك يضرب على ترك الصلاة إذا بلغ 10 وهو غير مكلف فلو تركها لا ياثم على الصحيح فاذا تركه لو بلغ العاشره لا ياثم لكن يجب على وليه أن يضربه لكونه قد ترك الصلاه عين ذنب بكونه قبيحا قال رحمه الله تعالى ثم قال لا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا قبح قاله في المقنع وغيره وقطع به في خلاف لان فعل غير المكلف لا يتعلق به حكم شرعي كذلك خطاب الله المتعلق بفعل المكلف مكلف هذا قيت احتياضا عن عن غير المكلف كذلك فغير المكلف لا يتعلق به خطاب فلا اجابه ولا ندب ولا تحريم ولا كره إلى اخره وعلمنا أن الحسن هو الواجب والمندوب والمباح فكيف يقال بكونه ماذا بكون فعله حسنا او قبيحا لكن من باب تادب الا أن يقال أن يفصل على التفصيل ذكرته سابقا وإلا لو وقفنا على المجرد للصلاحات دون اعتبار ما يتعلق بالتعبد ونحو ذلك لقلنا بانه لا ينصب بكون حسنا ولا قبيحا لانه قد رفع عنه ماذا الإجاب والندب والاباحه وليس عندنا حسن الا هذه فاذا كان لا يوصف فعله بايجاب ولا ندب ولا اباحه اذا لا حسن واذا كان لا يفعل محرما ولا كراهه اذا لا قبح فليس حينئذ الفعل غير مكلف لو كان صبيا لا, لا يوصف بكونه حسنا ولا قبحا من حيث الاصول والقواعد لا أشكال فيه لكن إذا فعل صلاه صححها الشارع عبادته فادبا أن نقول هذا أنه حسن وهذا الذي ينبغي ان يقال قال لان فعل غير المكلف لا يتعلق به لا يتعلق به حكم لأن الاحكام إنما تتعلق بافعال المكلفين وهو كذلك فلا يدخل تحت أحد قسميه وهو الحسن وايضا فعله لم يؤذن فيه شرعا فلا يندرج تحت الماذون لان لم يتعلق به الشان لم يتعلق به خطاب الشارع حينئذ الماذون قلنا هذا مرادف للجائز الذي يشمل الواجب والندب والاباحه والاباحه حكم شرعي ولا يتعلق الحكم الشرعي الا بمكلف وهذا ليس بمكلف فاذا انتفت الاباحه انتفى الواجب والندب باب أولى فإذا كان كذلك فلا حسن وكذلك لا, لا قبيح قال وصفه البيضاوي بذلك وقد تقدم لفظه والجمع بينهما أن بين الفعل الذي هو متعلق يعني وصفه البيضاوي بذلك بانه وصف فعل غير المكلف بكونه حسنا بكونه حسن في البيت السابق الحسن المأذون لو أزر النفي قيل وفعل ما سوى المكلف قلنا الحسن الماذون والماذون صفه لموصوف محذوف تقديره فعل المكلف لأن بحثنا في ماذا في فعل المكلف الذي هو متعلق الحكم اذا بهذا التركيب خرج فعل غير المكلف فكيف ندخله نحن نبحث في فعل المكلف لا نبحث في ماذا في فعل غير المكلف وصفه الحسن والقبح إنما يتعلقان بفعل المكلف اذا فعل غير مكلف باعتبار الاصل خرج من اصلي قال لا عندنا الحسن حسنان حسن باعتبار فعل المكلف فهذا الذي ينقسم الى قبيح وحسن بهذا الاعتبار وعندنا مطلق الحسن حينئذ إذا قيل مطلق الحسن أو الحسن حينئذ يشمل فعل المكلف وفعل غير غير المكلف فاذا اطلق الحسن على فعل غير المكلف هو لا باعتبار كون الحسن مقابلا القبيح الذي هما نوعان لصفه فعل المكلف وانما باعتبار معنى اخر وهو مطلق الحسن فكانه اعتبر ماذا اعتبر ان الحسن له له اعتباران اما أن نخص الحسن الذي هو صفه لفعل مكلف وقطعا هنا لا يوصف بكونه حسنا الذي هو فعل غير مكلف واذا قلنا لا مطلق الحسن مطلق الحسن سواء صدر من الصبي الذي عنده شيء من العقل أو غيره حينئذ نقسم وهذا الذي أراد ان يبينه وقد نقاله المرداوي عن الابهاس وجدته في الابهاس قال الجمع بينهما أن بين الفعل الذي ومتعلق الحكم وبين الفعل الحسن مطلقا سواء تعلق به مكلف لا عموما من وجه عموما وخصوص من وجه فالاول الذي هو الذي متعلق الحكم ينقسم الى حسن الذي هو متعلق الحكم فعل المكلف ينقسم الى حسن الحسن هنا لا يشمل قطعا فعل غير المكلف بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار لا يشمل غير فعل المكلف قال فالاول انقسم الى حسن وقبيح والحسن في هذه القسمة لا يشمل فعل غير المكلف لان المفسر هنا فعل المكلف فقط ثم قسمنا مسمى الحسن مطلقا لا باعتبار فعل المكلف حينئذ ادخلنا فعل غير المكلف في الحسن قال ثم قسمنا مسمى الحسن مطلقا إلى فعل المكلف وغيره مما ليس متعلقا بالحكم فخرج من القسمين التقسيمين أن الواجب والمندوب المباح من قسم الحسن المحكوم فيه الذي هو فعل للمكلف محكوم فيه ما محكم محكوم عليه محكوم عليه قلنا هذه من انواع الخطاب حكمي اين يجب تعلق بفعل المكلف وأن فعل غير المكلف من قسم الحسن غير المحكوم فيه الذي ليس لله فيه حكم وهو فعل غير المكلف فهو الصبي والناس والالى غيره ارتفع عنه التكليف فارتفع عنه الحكم الشرعي فلا يوصى بكون قد فعل واجبا ولا ندبا ولا مباحا وأن فعل غير المكلف من قسم الحسن غير المحكوم فيه وهذا شأن العام من وجه حيث وقع اذا على ما ذكره صاحب الابهاج تبعا لصاحب الاصبهي البيضاوي ان فعلا غير المكلف هل هو حسن ام لا قال لك هذا باعتبار الحسن ماذا تريد بمعنى الحسن ان اردت بمعنى الحسن انه صفة لفعل المكلف فليس بداخل إن اردت به مطلق الحسن الذي ماذا الذي يشمل فعل مكلف وغيره حين يدخل فعل غير المكلف لكن بحثنا نحن في الاصمي ما كان صفة لفعل المكلف ولذلك قلنا الصبي إذا فعل من باب التجوز نقول هذا فعله حسن ولكن حقيقه لأن وصف الحسن والحسن في الاصل إنما هو لفعل المكلف والصبي غير مكلف فإذا جينا للقواعد الاصول نقول الفعل الصبي لا ينسب يكون حسنا ولا قبيحا لكن هذا فيه فيه اشكان باعتبار ان الشارع حث اولياء الامور على تعليم اولادهم العبادات مطلقا فيما يقدرون عليه فواسمه وسم من باب الحسن فهو اولى من باب الادب معه مع مع الشرع قال مرداوي التحبين قلت الصواب أن الفعل المميز شرعا يكون منه حسن وقبيح حسن وقبيح فان عبادته صحيحه وله ثوابها وكذلك لهذا حج قال نعم اثبت له ماذا اثبت له الحج يؤجر او لا يوزر لا يؤجر كيف ثبت الحج ولا يؤجر يؤجر او لا يؤجر صبي اذا قام فصلى سبع سنين فاتقن الصلاه صلى خلف الامام بل قد يصلي بالناس هل يؤجر او لا يؤجر يؤجر قطعا ومن قال من العلم بان قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجري عن الاجر لك انت ليس للرضيع هذا لم يصح وانما بين النبي صلى الله عليه انكي لو فعلت به هذه العباده لانها ستتنقل به لان يصير بنفسي ممننا الى اخره وانما لابد من من معين حينئذ له أجر لانه فاعل بغيره ما أراده الله عز وجل منه كما يوضع غيره كما يصلي بغيره الى اخره قال فان عبادته صحيحه وله ثوابه على كل حال من أراد انقسام العمل الذي هو متعلق الحكم قال لا يوصف فعله بذلك يعني لما اراد ان ياتي على قواعد وأصول اهل الأصول قال على كل حال من أراد انقسام العمل الذي متعلق الحكم قال لا يوصف فعله بذلك يعني لا نصف فعل المكلف غير المكلف بكونه حسنا ومن أراد بالحسن ما وافق الشرع مطلقا من غير نظر إلى متعلق الحكم قال يوصف بذلك على ما قسمه صاحب الابهاج قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى واتفق الفريقان على أن الحسن والقبح اذا السراء الصراع بكون الفعل نافعا للفاعل ملائما له وكونه ضارا للفاعل منافرا له انه يمكن معرفته بالعقل كما يعرف بالشرع يجتمع فيه دلالة العقل ودلالة الشرع وظن من ظن من هؤلاء ان الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا القسم يعني ما أثبت الشارع حسنه قد يعرف حسنه بالعقل وليس بمضطرط صحيح ما امر كل ما أمر به الشارع فهو حسن ثم عندنا مرحله أخرى قد يدرك العقل حسنه وقد لا يدركه كذا له ما أمر به الشارع حكمنا عليه بكونه حسنا وقد يكون العقل دلا على ذلك بعضهم منع قال لا لا يعرف الحسن إلا من جهتي الشان وهذا خطا كما مر في في اول الكتاب قال وظن من ظن من هؤلاء ان الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا وهذا ليس كذلك بل جميع الافعال التي اوجبها الله تعالى وندب اليها هي نافعه لفاعلها وإذا كانت كذلك فهي حسنه ومصلحه لهم وجميع الافعال التي نهى الله عنها هي ضاره لفاعليها ومفسده في حقهم والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحه له والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسده له هذا اجتمع فيه دلالة العقل ودلالة الشرع فمقيل بكون الفعل حسنا أو قبيح قد يعلم من جهه الشرع وقد يعلم من جهتي العقل لكن إذا علم من جهه العقل لا يستلزم أن يكون واجبا او مندوبا كذلك اذا عرف بجهه العقل لا يستلزم اننا نحكم بوجوبه لأن العقل ادرك حسنه قل لا بل الأصل هو الشرع لكن قد ياتي العقل موافقا له او لا وقال ايضا وقد لا يدرك الحسن وقال أيضا والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون الله حرم المحرمات فحرمت واوجب الواجبات فوجبت حرم المحرمات فحرمت واوجب الواجبات فوجبت قال فمعنى شيئان ايجاب وتحريم وهذا من عند الله تعالى واصل الخطاب قال فمعنى شيئان ايجاب وتحريم وذلك كلام الله وخطابه لان الايجاب وصف للخطاب كما مر والتحريم وصف للخطاب كما مر والثاني وجوب وحرمه شيخ الاسلام كما مر وقلت لكم هذا النقل او غيره انه يفرق بين الايجاب والوجوب وبين التحريم والحرمه فرق بين بين النوعين والثاني وجوب وحرمه وذلك صفة للفعل صفة ليه للفعل كذلك قلنا هذا فيما فيما سبق قال والله تعالى عليم حكيم علم ما تتضمنه الاحكام من المصالح فامر ونهى لعلمه بما في الامر والنهي والمامور والمحظور مما صالح العباد ومفاسدهم وهو اثبت حكم الفعل واما صفته فقد تكون ثابته بدون الخطاب قد تكون صفة الفعل من الحسن والقبح ثابتة بدون الخطاب لماذا لان الحسن والقبح مما يدركهما العقل قلنا عند اهل السنه والجماعه ان العقل يحسن ويقبح هذا مذهب السنه وعامه السلف على هذا لكن هل تثبت الاحكام الشرعيه بتحسين العقل أو تقبيحه فما حسنه قلنا واجب او مندوب وما قبحه قلنا محرم ومكروه الجواب لا بالاجماع ما الدليل فصوتك عين الحكم الا لله عين هذه شرطيه شرطيه ها نافيه دليل قلنا احسنت عين الحكم اي مال حكم الا لله هذه اعلى درجات القصر والحصر بات الحكم في المذكور ونفيه عما عده ولذلك جاءت عليه كلمة التوحيد لا اله الا الله اعلى درجات الحصر اين الحكم الا اذا لا حكم لا ايجاب لا ندب لا تحريم لا كراهه لا ايباحه إلا, الا لله هو ملك لله عز وجل اذا العقل لا يثبت حكما البتة وهذا محل اجماع محله اجماع قال وتحريم نعم فمعنا شيئان ايجاب وتحريم والثاني وجوب وحرمه قال والله تعالى عليم حكيم علما ما تضمنته الاحكام من المصالح وكذلك من المفاسد المترتبه على المناهج قال وهو اثبت حكم الفعل وامما صفته فقد تكون ثابته بدون الخطاب اذا عندنا صفه الفعل وعندنا حكم الفعل حكم الفعل لا يكون إلا من جهة الشرع ولا مدخل العقل فيه ابدا الذي وما عقف عليه وصفه الفعل قد تكون من جهة الخطاب وقد تكون من جهه العقل اذا الفعل له حكم وله صفه الصفه قد تدرك بغير الخطاب واما حكم الفعل فلا يدرك الا بالخطاب قال قد ثبت بالخطاب والحكمه الحاصلة من الشرائع ثلاثة انواع وكلها صواب أحدها أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسده يعني لو نظر الناظر ادرك بعقله أن هذا الفعل فيه مصلحه وان هذا الفعل فيه مفسده فالعقل يدرك مباشرة بل قد يكون إدرك المصلح امرا بديهيا وكذلك ما يتعلق بالمفسدة قد يكون ادراك امرا بديهيا يعني ادراكا بديهيا قال أن يكون الفعل مشتمل على مصلحته او مفسده ولولا يريد الشرع بذلك ولولا يريد شرع بذلك كما يعلم أن العدله مشتمل على مصلحه العالم كله والظلم يشتمل على فسادهم فهذا النوع هو حسن وقبيح يوصى بكونه حسنا ولولا مرض الشرع ولولا مرض الشرع حينئذ نرجع إلى القواعد العامه فإذا لم يكن فيه مخالفه حينئذ يكون الحسن اما واجبا او اما قبيحا واما مباحاً على حسن يعني ما كان موصلا إلى الى المقاصد والوسائل احكام المقاصد وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المامور به إلا به فهو فوا ما به اما على جهه الايجاب او على جهه الندب قال وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لانه اثبت للفعل صفه لم تكن لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة اذا لم يرد شرع بذلك قد يثبت العقل قبح فعل فلا يرتنبه العبد هل يعاقب في الآخرة قل لا يعاقب الاخر الا إذا جاء النهي لانه اذا جاء الأمر وقد ادرك العقل حسن الفعل حينئذ يجتمع عندنا ماذا امران ادراك العقل أنه حسن وزاد الشرع بالامر أنه ماذا حسن حينئذ يجتمع عندنا ماذا أمران فحسنه معلوم قبل الامر وزاد بالامر حسنا كذلك القبح معلوم قبل النهي وزاد بالنهي ماذا قبحا واما قبل الشرع والأمر قبل الأمر والنهي فيعلم كون كل منهما أن هذا حسن وان هذا قبيح لكن لو لم يرد نهي ولم يتعلق به قاعدة ما وفعه العبد قالوا هذا قبيح وفعه العبد هل يعاقب لا يعاقب لا يعاقب البت قد يكون الشيء مشهورا بيننا ان هذا قبيح قل لا وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح فإنهم قالوا إن العباد يعاقبون على افعالهم القبيحة ولولا لم يبعث إليهم رسولا وهذا خلاف النص والاجماع إلى أن قال النوع الثاني أن الشارع النوع الاول أن يدرك العقل فيه المصلحه والمفسده فنصف الاول بكونه حسنا ونصف الثاني بكونه قبيحا إذا لم يرد شرع لا اجابه ولا ندبه ولا كراهه ولا تحريم ولا عقابه ولا ثواب الا اذا تعلق به قاعده فدخل تحت قاعده القواعد الشرع على جهة يعني لم يرد به شرع على جهة التخصيص قال النوع الثاني أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا واذا نها عن شيء صار قبيح واكتسب الفعل الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع يعني لا احاله على العقل وإنما العقل يكون ماذا مساندا من حيث المعنى فقط والنوع الثالث أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه ام يعصيه ولا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر ابراهيم بذبح ابنه فلما اسلم وتله للجبين حصل المقصود حصل المقصود حينئذ الأمر ذاته هو المقصود هو هو المقصود قال ففداه بالذبح وكذلك حديث الابرص والأقرع والاعمى لما بعث الله إليه من سالهم الصدقة فلما أجاب الاعمى قال الملك أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم هنا الأمر لذات الأمر لما يترتب عليه من ماذا الامتحان والابتلاء لكن هل الشرع كله من حيث الاوامر والنواهي للابتلاء والامتحان الجواب لا جواب لا ليس للامتحان والابتلاء قال فرضي عنك وسخط على صاحبك قال الشيخ الإسلام الاسلام من منشؤها من نفس الامر كون الله تعالى أمر به فصار ماذا صار حسنا فلما أمر ابراهيم بذبح ابنه حينئذ الامر فيه حسن وان لم يترتب عليه ما ذا أو يدرك العقل انه فيه ان فيه حسنا كذلك فذات الامر من حيث هو لا باعتبار ما يترتب عليه ولولا ان يدرك العقل أن فيه حسنا بل العقل قد يتبادر عليه كيف يقتل ابنه يعني العكس حينئذ نقول هل الامر هذا فيه حسن قل نعم من ذاته نشات الحكمه ثم أمر آخر ما يتعلق بصفه الفعل ثم أمر ثالث ما يتعلق بادراك العقل للحسن والقبح فتكون عينين كلها مجتمعه قال من منشاها من نفس الامر لا من نفس المأمور به وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزله ولا غيرهم وزعمت ان الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك يعني لابد ان تكون ماذا مستمل على مصلحه في ذاتها فان لم يكن نحن علمنا فيما سبق أن الحسن أنه وصف ذاتي للفعل وان القبح وصف ذاتي للفعل ولذلك قررنا ان الشرك قبيح بذاته وان التوحيد حسن بذاته كذلك فالعقل يدرك ذلك قال الا لما هو منتصف بذلك بدون أمر الشارح ولا اشعريه ان جميع الشريعة من قسم الامتحان لان العقل لا يدرك شيء لا حسنا ولا ولا قبحا فهم نفوا الادراك العقلي لالا يترتب عليه ما يترتب على المعتزله والاشاعره غالبا هم ارادوا الدفاع يعني واجهوا المعتزله على جهه الدفاع والذي يرى غيره اكبر منه ودافع حينئذ يقع فيما اخطا فيه الاشاعره يعني ياتي بالعكس ياتي بالعكس كما نسمع الان تكفير مثلا حصل اشكالات ناتي العلاج ما هو لا نبين ما كفره الله ونفصل في المسائل لا مباشرة لا تكفير قل لا هذا ليس بصواب لا نكون دائما يعني افعالنا اقوالنا تكون ردود افعال فقط لاننا لو كنا, لو كنا نسير على هذا المعنى لكنا كلاشاعره المعتزله اذا قالوا كذا جاءت الاشاعره بي بنقيضه من أجل أن يخالفهم لان هذا بدعه كفر لن ياتي الا بي لقد يكون بعضه صوابا وقد يكون بعضه حق ولذلك اهل السنه والجماعه أخذوا بعض قول المعتزله واخذوا بعض قول الاشاعره وانما هذا باب التقريب والا اهل السنه والجماعه السابقون على المعتزله الاشاعره فبعض مذهب الأشاعرة هو مذهب اهل السنة والجماعه وهو ماذا نفي التحسين والتقبيح باعتبار ماذا العقاب والثواب وابعض مذهب المعتزله هو مذهب اهل السنه والجماعه وهو إثبات التحسين والتقبيح باعتبار الأسماء فنقول هذا مشرك وهذا يذم وهذا توحيد وهو عدل وهو الى اخره قالوا السنه وسط بين الطائفتين قال والا اشاعره ادعوا ان جميع الشريعه من قسم الامتحان وأن الافعال ليست لها صفه لا قبل الشرع ولا بالشرع وأما الحكماء والجمهور يعني جمهور المسلمين فاثبت الاقسام الثلاثه وهو الصواب وهو صوابه وبهذا انتهينا من هذه المساله والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين